يا اهله الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق يا اهله الكتاب لا تغلو في الله الا الحق انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته وكلمته القاها الى مريم وروح منه القا الى مريم وروح ابن فامنو بالله ورسله فامنو بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه ولا تقولوا ثلاثه انته خيرا لكم انتم لكم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 ومن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة مقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فتيحشرهم إليه جميعا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فتيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم وَيَزِيدُهُمْ فِي فَضْلِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكفُوا وَاتَّقَدُوا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَمَا يَدْرُونَ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا ولا ولا نطير يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من كُ وَأَزَلنَ وَأَنزَلنَ إِلَكُم نُورَ مُبينَ وَأَزَلتَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ, فسيدخلهم فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً فتيدخلهم في رحمة ملء وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً